وكانت وقفة في المجلس السابق عند الآية السادس عشر من سورة البقرة ونستكمل ان شاء الله تبارك وتعالى التراع من الآية السابع عشر من سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نقرأ المقرر من الآيات يتقدم أخونا أبو عبيدة حفظه الله تعالى وجزاه الله خير تفضل أبو عبيدة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 صم بكم العني فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عباد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا وَأَزَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَزَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً سَأُخْرِجُ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا اَيُقَوْنَ فِى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأتوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَاتَّوُ بِسُورَةٍ مِّن إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقولوا انهم التي وقودها الناس ان يروا للكافرين يروا واضح شيخنا الحبيب نعم أكمل أكمل وبشر الذين وبشر الذين آمَنُوا وعبلوا الصالحات أن لهم جنات تجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها كلما رزقوا منها من دمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ بِهِ مُتَشَابِهًا ولهم فيها, فيها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ نعم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نعم حسنا جزاكم الله خير الله <تصفيق> طيب قال المصنف نشر ان شاء الله تعالى في القراءة قال نقرأ من الصفحة الواحدة والاربعين من المذكرة الكتاب التي عندكم قال الله تعالى مثلهم كمثل الذي سوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يسرون قولوا تعالى مثلهم هذا يرجع للمنافقين هذه الآية قال مصنف نزلت في المنافقين الذين تقدم ذكرهم ضرب الله لهم مثلين قال والمثل بتحريك الثاء ما يضرب ويوضع لبيان المظائر في الأحوال وفي قوله تعالى استوقد قولان أحدهما أن السين زائدة يعني استوقد بمعنى أوقد يعني أشعل النار وهذا معلوم قال وهذا قول الجمهور والثاني أن السين داخلة للطلب أن السين داخلة للطلب استوقد السين على أصلها ليست زائدة للتوكيد وإنما هي على الطلب أراد كمن طلب من غيره نرى. قول الأول أشهر وأكثر عند أهل الإعراب واللغة أن استوقد بمعنى أوقد قال فصل اختلف العلماء في الذي ضرب الله تعالى له هذا المثل من أحوال المنافقين يعني المنافق له أحوال ما هو الحال المراد بضرب هذا المثل قال حدوما أنه ضرب لكلمة الإسلام التي يلفظون بها ونورها نعم أنه ضربها لمثل كلمة الإسلام التي يلفظون بها ونورها يعني مثل المضرب النور صيانة النفس وحكم الدماء فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سُلب صاحب النار ضوءه وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والثاني أنه ضرب الإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول فذهاب نورهم اقبالهم على الكافرين والضلال وهذا قول مجاهد. قال وفي المراد بالظلمات هنا, هنا أربعة أقوال أحدها العذاب قاله ابن عباس وتركهم يعني أبقاهم في ظلمات لا يبصرون. الظلمات العذاب عذاب الآخرة، والثاني ظلمة الكفر، قاله مجيد والثالث ظلمة يلقيها الله عليهم بعد الموت، قاله قتادة، عذاب القبر، وقد جاء في صحيح مسلم أن هذا عذاب المنافقين في قبورهم ظلمة في صدورهم، قال أنه أنها قاله الرابع أنه أن هنفاقهم، قاله السدي. طبعا هذه الأخوان الأربعة إذا تأملت عليشة ليس بينها تنافي لأن وتركهم في ظلمات أي أبقاهم ربنا أبقى المنافقين بأدله وتقديره جل وعلا في ظلمات إذا دورتها أو حطت بهذه المعاني الأربع ستفهم أنه جمع بين السبب والمسبب أو بين الفعل والنتيجة أو بين الثواب والعقاب وجزاء الأعمال أو العمل وجزائه فالعذاب في الآخرة كما قال السدي هنا نفاقهم جلب عليهم عذاب الآخرة في قول ابن عباس ونفاقهم جلب عليهم ظلمة في الدنيا ظلمة الكفر كما قال مجالد وجلب عليهم أيضا بعد اللي فيهم عذابا في القبر فهو بين الاسم والحكم قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون قوله تعالى صم بكم عمي الصمم انسداد منافذ السمع وهو أشد من الطرش وفي البكم أحدها أنه الخرس قاله مقاتل أبو عبيد وابن فارس اللغة وقوله تعالى فهم لا يرجعون فيه ثلاثة أقوال وضع فيه ثلاثة أقوال أحدها لا يرجعون عن ضلالتهم قاله قتادة ومقاتل والثاني لا يرجعون إلى الإسلام قاله السدي والثالث لا يرجعون عن الصمم والبكم والعمى قال المصنف قال الله تعالى أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابيعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافر هذا المثل الثاني مما ضربه الله تبارك وتعالى لهم قال والصيب المطر وفي الرعد أقوال أحدها أنه صوت ملك يسجر السحابة وقدروي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال ابن عباس مجيد وفي رواية عن مجيد أنه صوت ملك يسبح وقال عكرمة هو ملك يسوق السحابة كما يسوق الحادي الإبلي والثاني أنها أنه ريح تختنق بين السماء والأرض أو ريح تخنق بين السماء والارض أو يختنق منها يعني أو يختنق منها بين السماء والارض قال وقد روي عن أبي الجلد أنه قال الرعد الريح نعم وفي البرق أقوال طبعا الذي عليه الآثار دلت عامة الآثار أنه الرعد هو ملك واضح لذلك أكثر الأقوال عامة الأقوال بأنه مرفوعا بإسناد عند الترمذي وغيره أن الرعد هو الملك ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى قال وفي البرق أقوال أحدها أنه مخاريق يسوق بها الملك السحابة رؤية هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقول علي بن بي طالب. وفي رواية عن علي قال هو ضربة بمخراق من حديد وابن عباس أنها ضربة بصوت من نور وقال مجاهد البرق مصع ملك والمصع الضرب والتحديد والثاني أن البرق الماء قاله أبو الجلد والصواعق جمع صائقة قال وهي صوت شديد من صوت الرعبي يقع منه قطعة من نار تحرق ما تصيبه وروي عن شهر بن حوشب أن الملك الذي يسوق السحابة إذا اشتد غضبه طار من فيه النار فهي الصواعق وفي الملسوع عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد جيلان بن فروة اسأله عن الصواعق فكتب إليه أن الصواعق مخاريق يزجر بها السحابة قوله تعالى الله محيط بالكافرين في ثلاثة أقوى أحدها أنه لا يفوته أحد منهم فهو جامعهم يوم القيامة ومثل ومثله أو مثله قوله تعالى يعني نظير له أحاط بكل شيء علما قاله مجايد والثاني أن الإحاطة الإهلاك مثل قوله وأحيط بثمره فالإحاطة معنا الإهلاك التعذيب يعني والله محيط بالكثرين معذبهم. أو بمعنى الإحاطة أو بمعنى العلم يعني جامعهم سبحانه وتعالى ولا تنافي بين الأمرين قالوا في الموسوعة عبد الله بن عباس من طريق ابن إسحق بسنده بقول والله محيط بالكافرين قال منزل ذلك بين من النقبة والثالث أنه لا يخف عليه ما يفعله وفي الموسوعة قال مقاتل بن سليمان والله محيط بالكافرين قال يعني أحاط علمه أحاط علم أي بالكافرين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 أذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير طيب قال قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم قال يكاد بمعنى يقارب يكاد بمعنى بمعنى يقارب طيب قال واختلف العلماء من الذي يشبه الرعد مما يتعلق أو يشبه الرعد مما يتعلق بحوال منفقنا على أقوى يعني الله عزيزي ضرب لو مثلا صوت الرعد كذا ما هو العلاقة في حال المنافقين بهذا الصوت في ضرب المثل لأنه دائما في ضرب الأمثال لا يفهم المشا المثل حتى يفهم الممثل, الممثل به ففهم الممثل به أو المشبه به هذا يعين على تصور المثل لذلك يفتاح كل مثل أن تأتي للمشبه به وتفهمه فإذا عرفت حاله فهمت وجه الشبه أو وجه ضرب المثل هنا نقول يكاد البرق يخطف أبصان طبعا الخطف في لغة العرب هو الأخذ بسرعة وضع وست سنرفقه إن شاء الله بعض الآيات سأرفق بها شيء من الغريب في القادم إن شاء الله نحن الآن في نسخة كما يقال مؤقتة يكاد بمعنى يقارب قال واختلف العلماء من الذي يشبه أو يشبه, يشبه الرعدة مما يتعلق بأحوال المنافقين على أقوى. أحدها أن التخويف الذي في القرآن قاله ابن عباس. واضح. قال ابن عباس. وهذا خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي بن عباس. المعنى أن المنافق ضرب له هنا مواعظ القرآن. واضح. مواعظ القرآن وزواجره ضرب بها مثل بصوت الرعد. كما أن صوت الرعد له زجر وله قوة فكذلك أيضا مواعد القرآن على واضح. قال والثاني أنه ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاق قاله المجاهد والسد وهي المصائب التي تنزل بهم قال واختله ما الذي يشبه البرق من أحوالهم على ثلاثة أقوال أحدها أنه ما يتبين لهم ما يتبين لهم من مواعظ القرآن ما يتبين لهم من مواعظ القرآن وحكمه والثاني أنه ما يضيء لهم من نور اسلام الذي يظهرونه لأن البرق في ضوء لكن ضوء على خط خطر يذهب وياتي كذلك هم انار لهم اسلامهم وافسدوه بالنفاق قال والثالث أنه مثل لما يناله ينالونه بإظهار الإسلام من حقن دمائهم مثل البرق إذا جاء أضاء لك إضاءة كذلك لما نطقوا الاسلام أظهر لهم حقن الدماء فإنه بالإضافة إلى ما ذكر لهم من في الأجل كالبرق آه نعم قال واختلفوا في معنى قولي يجعلون أصابعا في أذانهم من الصواعق على قولين قال أحدهما أنهم كانوا يفرون من سماع القرآن لئلا يأمرهم بالجياد بخافة الموت. قالوا الحسن والسدي يجعلون أصابعهم في أذاني من الصعب يعني هذا يعني صورة الإعراب طبعا هو المعلوم أن الإنسان يجعل طرف أصبعه في أذني ليس أصبعه كله يجعلها في أذني فهم لما يقول يجعلون أصابعهم حتى في قصة قو نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذاني هو الإنسان يجعل بعض أصبعه لكن ربنا قال لم يقل يجعلون بعض أصابعهم قال أصابعهم هذا المعنى يعني مسداد عدم السمع تمام عدم السمع قمة الإعراض فالمنافق إعراضه من سماع الآيات التي تتعلق بالجهاد والتي تتعلق بالقتال كحال قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما كان يدعوهم للتوحيد فإنهم كانوا, ماذا؟ فإنهم كانوا إذا سمعوا آيات التوحيد جعلوا أصابعهم في أذارهم يعني قمة الإعراض وهؤلاء أيضا بل بعضهم يصيرك المغشي عليك ما قال ربنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت يعني المنافقين رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك مظر المغشي عليه من الموج فأولى لهم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 وكان ذلك على الله يسير، فهذا حال هذا النفاق إذا سمعوا مواعظ القرآن كالجهاد وغيره هنا يقول مصنف والثاني أنه مثل لإعراضهم عن القرآن كرهية له طبعا لا تنفي إنما في القول الأول خصصوا بعض الأوامر كالجهاد كالقتال، وهذا القول عام في كل ما يأتي من أمر القرآن يكرهونه وينفرون منه فإنه ماذا يصير يجعلون أصمعهم في ذات من الصباح يعرضون عن سمعه ذلك قال اختلافوا في معنى كلما أضاء لهم ما على أقوى الأحاديث أن معنى كلما أتاهم القرآن بما يحبون تابعوا قال ابن عباس الصدّي المنافق يعني صاحب شهوة إذا وجد العزل الإسلام وطما له لي إلي بادر وهذا كثير من هذا من خصال هذا المنافق وإذا أصاب أهل الإسلام نكبة كما سيأتي معنا وإذا أظلم عليهم قاموا قاموا يعني ثبتوا يعني كلما إذا أصاب أهل الإسلام نكبة ثبت تردد تحير وبدأ يشك فهمت القصة المعنى أنه المنافق عبد لشهوته ولما يحب فإذا وجد الخير فيما يحسبه الخير كله في الدلشك لكنه فيما يحسبه بحساب الدنيا أن الخير في أمر الله تبع تبع ولذلك حتى في مقام التحاكم المنافقون ذكروا بالإعراض والإباء والرد والكراهية للتحاكم للشريعة لكن لهم موقف متى يتحاكموا للشريعة؟ قال الله عز وجل في سورة النور وهذا من يعني الآيات العظيمة قال وإي كلهم الحق ياتوا اليه مذعنين الله أكبر هذه ذكر بحال زنادقة العلمنا في زماننا وإي كلهم الحق ياتوا اليه مذعنين يعني المنافق اذا عنده حق في الشريعه يذعن للشريعه ليس دي يدين بها ولكن لان له فيها مأرب له فيها حق كذلك ايضا تجد كل واحد منحرف عقديا او فكريا من اولي اصحاب العلمان والليبرال لا تجد انهم وهذا ملاحظ عنهم يحتجون بنصوص الشريعه التي تخدم سياقهم العلماني والليبرالي والحداثي فكم سمعنا وتسمع عن رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعن رحمته وهو كذلك له رفقه وله رحمة عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمخالفين ورفقه بالكافرين وعن مسائل كثيرة هي مقامات نبوة لا شك لكنهم يحجرونها ويقفون عندها هذا الموطن لو استشهد به اليوم في السياق العداثي العلماني ما أحد يرده عليك حتى العلماني نفسه لا يرد عليك إلا بعض غولات غولات العلمانية ممن يرفض أي استدلال ديني في سياق علماني ولا في سياق إسلامي يرفض يقول لك الدين ما تستدل به أطلقا ليس مصدر للمعرفة أما بعض كثير خاصة ممن يسمون عفوصة اسلاميين ويدخلون في هذا السياق يحبون هذه المواطن وإي الحق ويأتي إليهم مذعمين يذعب الشريعة في القدر الذي ماذا يحب هذا ترى خصفة نفاق نفاق اعتقادي لأنه يبغض الشريعة فيما لا يحب الشريعة إذا جاءت على خلاف ما يحب وعلى خلاف ما يرجو أبغض الشريعة ودلك من نواقض المنافقين كراهية ما أنزل الله تعالى ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم إن الذين ارتدوا على أدباري من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم أمل لهم ذلك بأنه قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمري والله يعلم إصرارهم طيب قال والثالث أنه إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة أنوفهم وأموالهم فيسرعون إلى متابعته. قاله قتل والثالث أنهم تكلموا بالإسلام ومشيهم فيه اهتداؤهم به فإذا تركوا ذلك وقفوا ونقاموا يعني وقفوا سمجوا وقفوا في ضلاله. قاله مقاتل. ومعنى قام وقفوا. قول تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم قال مقاتل معناه لو شاء لا اذهب بسم لذهب يعني لا اذهب وابصارهم عقوبه لهم قال ابو من أول البقر اربع ايات في نعت المؤمنين في وصفين وايتان في نعت الكافرين و عشرة في نعت المنافقين واقسم الناس مؤمنين ظاهرا وباطنا كفار ظاهرا وباطنا منافقون مسلمون ظايرا وكفار باطلا وهذا الباطل له تعلق إما في قلوبهم وإما في خلواتهم وأسرارهم فهذه الأحوال الناس وهذا أصل بناء مسائل أسماء الأحكام كل من غلط في قضايا الأسماء والأحكام من المرجئة والخوارج على جهة التحديد بالمقابلة فإنما غلطهم في عدم فقه هذه القسمة لا رابع على هذه القسمة القسمة هذه لا رابع على وهذا يبيلك دي أن ديننا دين اتباعي وضح لأن الهوى الباطل الذي ارتضاه بعض المتكلمين زادوا قسمة رابعة وهذه القسمة دخلت طبعا بعض المتكلمين ليس عمومه يعتبر فرع كلامي القسمة الرابعة ما هي قالوا في مسلم مؤمن ظاهر باطن في كافر ظاهر باطن في منافق مسلم ظاهر كافر باطن ما الذي بقي؟ قالوا بقي كافر ظاهرا مسلم باطنة كابر ظاهراً مسلم باطناً هذا لا وجود له لا وجود له في من يفعل الكفر أما في مسائل الكفر والتكفير العام قد تجد من يحكم له بالكفر ظاهراً وباطناً لكنه هو مؤمن عند الله عز وجل كما قال الله تعالى وإن كان من إن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن وكيف عدو لكم مؤمن يعني قال وفي تفسيره كتاب رأي النخري وغيره أنه في القتال يظنه المسلمون مع الكافرين هو لم يفعل الكفران ولا مع الكافرين ليس على دينهم فيقتلون خطأا هذا جعل ربنا له ديام لكن هذا من حيث الأصل يسمى الصورة الغير مقصودة العلوم الشرعية الأصل أن تبناء الأحكام على الصور المرادة للنص يعني مثل ماذا مثل ما نقول في آية المراف يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأونزين هذه الصورة المقصودة الذكر له حظ مثل حظ الأونزين على الضعف مثل حظ الأونزين وضع للذكر مثل حظ الأونزين يعني له ضعفهما خرج يأتي آتٍ فيقول المخنس يعني الذي له وذكر له وأنز من حكم الخلق لم يتبين الخنثة المشكلة يسمونه نقول هذه صورة غير مقصودة كانت تدرس وحدها لا نشوش بها على الأصل ونقول لا النص لا يؤمل به حتى تجد لنا حل للخنثة المشكلة هذا ما يقول بأحد وكذلك نحن نقول الأصل أن الناس لمصنف مؤمنين ظاهرا وباطنا كافرين ظاهرا وباطنا مسلم ظاهرا كافر باطنا لا رابع على هذا القسم. فإن قال قائل طيب المقابعة مساله الفرد المجهول أو الفرد الذي يُعكم له بحكم قومه نقول هذه صورة غير مقصودة ما معنى غير مقصودة؟ يعني أنها صورة نادرة لها حكم خاص يقلت فيها الحكم الشرعي لكن لا نضرب بها الأصول فحيث ما رأينا إنسانا يتتبع الصورة النادرة والغير مقصودة ويذر المحكمات المضطردة فهذا من اتباع المشابه هذا طريق تهل البدع وإذا كيتم بالصور شمشوا على الأصول أكثمت القصة يعني مثلا واحد قال جاء في الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي أخطاء من شدة الفرح صلى الله عليه وسلم هذا سبق اللسان هو صورة مقصودة ولا غير مقصودة هذه صورة غير مقصودة في مسائل التكفير هذا استثناء يظهر من حال وسياق وسباق لحق ما هو الأصل؟ الأصل أن من قال قول ماذا؟ أوخذ به إن كان خيرا فخير إن كان شرا فشر إن كان كفرا كفر هذا الأصل من أجر كلمة الكفر على لسان اختيارة يعني من غير إكرار فهو كافر هذا الأصل يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلامي مجرد تجري الكريم على لسان عثان الله وإياكم السامعين وسائر المسلمين يسار كافرا من صلى الله عليه لكن اليوم لما يجي شخص يقول طيب في شخص قال كذا قل هذه جماعة صورة غير مقصودة يعني هي مستثنات من أصل هي متشابهة حمالة الشرع بت بها ووضعها موضعها لكن ما هو الأصل في من تكلم بكلمة الكفر أنه يكفر هذا يكون الجواب ترى هذه مضطردة في سائر العلوم في سائر المسائل كثير من الناس يجدوا يتتبع صورة غير مقصودة سورة مشتبهة مثل ما قلنا في درس الأمس واحد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يحكم للقرابة كافر جاءت قصة أن رجلا قالها للنبي ولم يقتله النبي هل نعطل بها أصول لا من سب النبي يعني من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه في خلقه في إزاره في لبسه صلى الله عليه وسلم فضلا عن حكمه وشرعه كافر هذا الأصل هذا اتفق عليه كل المسلمين كل أهل القبلة لا مزع بينهم فلما يأتي موقف نرى فيه طعنا ولا نرى قتلا مع ان التكفير إقامة حد تستلزم عدم إقامة حد عدم التكفير فنقول هذه مسألة تدرس بنفسها في سياقها وإذا أهل العلم وجدوا لها مخارج على ماذا اخترناه في المجلس لكن لا نأتي بهذه الصور ونضرب الأصول ولو واحد يقول عن النبي اعدل فإنك لا تعدل أو لم أرك تعدل فإنك لم تعدل وبسعيد يقول منافق وتنزل فيه ايه تسميه منافق ومن من يلمزك في الصدقات لمز يعني طعم وين لكلهما ذات اللمز هو الطعم هو العلب. هذا لغة وشرعا وعرفا معروف هذا. واللمز هو الطعم في الوجه الهمز والطعن وراء الوجه لما واعد يطعن فيك وانت غير حاضر وسمى همزا همزا بالهاء فاذا قال لك الكلام في وجهك مقابله انت كذا انت كذا يسمى لمزا باللام لك ربنا يقول ويل لكل, لكل همزا هما لماذا فعلى فعلى مبالغه كثير الهمز كثير اللمز فالرجل لمز النبي ليس لي ليس في غيبتي بل في حضوري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أنك لا تعدل بل في بعض الروايات قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عقلوا يا أناس ادرسوا شهادة أنهم محمد رسول الله مرة أخرى يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله للنبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه كلمة كفر هو كافر فلذلك دائما لاحظت هذه في كثير من المباحث التي تبحث حيث خاص قضائي اسمه الحكام أن السبب هو يأتون للصور الشاذة والأحوال النادة وقليلة الوقوع الغير المقصودة للمصر المحكم ويشوي شنبي على المحكمات هذا السبيل هذا البداية لذلك القسمة ثلاثية مؤمن ضاعر باطنا وهذا لا نشهد به إلا لمن شهد الله له به يعني الباطن كالأنبياء والصحابة وغيرهم من أهل الشهادة لله يعزمنا وليا الله يجعل شهد الله لو بأعينهم أما غيره نرجو لهم نرجو أن يكونوا كذلك عند الله كما قال السوفيان وواقع هناك كافر ظاهن وباطنا وهذا نشهد به عند الله في الكافر نشهد في المؤمن نرجو إلا من شيب الله لو بعينه كجنس أو صنف أو عين بالاسم بالاسماء اسماء الرسل أو جنس الأنبياء أو نوع الأنبياء عليه الصلاة والسلام من عليمنا ومن لا نعنى فكل قد استكمل الايمان على درجاتهم رضي الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم وسلم والصحابه رضي الله عن كنوع من صحبه النبي صلى الله عليه وسلم استكملوا الايمان بدرجاتهم لذلك الله لهم بالجنة وعشر بشرين المبشرين وهكذا رضي الله عنهم اما غير نرجو كما اعتقاد اهل السنه لا قلنا عندنا مؤمنون سفيان وكي يقول مؤمنون من طرف الاحكام والمواريث ونرجو ان يكون كذلك عند الله نرجو لكن لا نجزم كالمرجع طيب في الكافر الآن يهود ونصارى وبوذيين وهندوس وملاحدة وشروعيين ديمقراطيين وعلمانيين وجهمية وعباد قبور وروافق كفار ظاهرا وباطنا كل واقع ظاهرا فإن وباطنا هذا كيف نقول الكافر ظاهر وباطن باطن بشهادة بشهاد تصديق لشهادة الله عز وجل لأنه أنت في صورة بقرة ماذا قال إن الذين كفروا هذه تشمل كل كفار تقدم معنا بالأمس قلنا بعض قال في اليهود بعض قال في رؤوس المشركين قلنا الأصل عمومها فالفرد, لا ي... فالفرد المعين لا ينافي أصل التعميم ماذا قال ربنا إن الذين كفروا هنا الطبري عنده هوس لاحظت هنا الطبري تتبعوا كثير من قديم عنده هوس في, الكفر في آيات الكفر يقول جهد, جهد يروح المعنى اللغوي هذا هوس كفروا أي كفر قولا أو اعتقادا أو عملا المهم إن الذين كفروا سواء عليهم هذا في الكفار أأنذرتهم الكفار الذين حقا عليهم كلمة العذاب أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم هذا الباطل كل كذا مختوم على قلبه وعلى أبصارهم وضع ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هذه آياتان في الكفار في نعة الكافر وصف من ربنا أن الكفار ظاهرة وأنهم كفار باطنا تمام ثم عشر آية في نعتي المنافقين المنافقين مسلم ظاهرا متاثر باطنا الباطن هذا احتاج تدقيق لأن اليوم نحن ننازع في أصول هذا السنة في مبلس والإحكام ما هو التدقيق أنك تعلم أن الباطن له تعلقان إما بقلب هذا المنافق وإما بخلوته لأنه في الخلوات يفعل الكفر بجوارحه كترك الصلاة والطعن في النبي وإنا معكم ومستهزئون وكذا فهمت؟ نؤمن كما آمن الصفا، وغير ذلك من كلمات الكفر التي يرددونها لا إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن من الأعز منها الأذل وكلام هذا النوع. طيب، فالناس لا يخرجون عن هذه القسمة، فهمت؟ كل الناس هكذا ثلاثة أقسام. جاءت صور نادر يجيك واحد كما ذكرنا يقول لك. آه فلان نظنه مسلم بعد انظهر كذا أو نظنه كاب انظهر كذا هذه الصور هذه لا يشغب بها على الأصول العراق الأصل إذا عممت التكفير تعممه ظاهرا باطنة إذا عممت الإسلام تعممه ظاهرا وترجو بينك وبين الله يكون كذلك باطنا لا تجزم إلا من جاء بنص فيه بعينه طيب هذه دروس مهمة جدا طائف إيمانية حول المثلين المضروبين ونذكر فعلا موقعين شهادة على الجهمية الزمانية يعلم يعذرونهم لكن شو ماذا قال الجهمية يقول وقد شهدنا نحن وغيرنا كثيرا من مخانزي تلاميذ الجميع قصد لش والمبتدع إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وحديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة ويقول مخنثهم صد عنا هذا الباب وقرأوا شيئا غير هذا طبعا هم يكونوا في في كتب السنة فيمروا حديث الصفات فيقولهم سدوا عنا هذا الباب وقرأوا شيئا غير هذا وترى قلوبهم وليا وهم يجمعون لثقة لمعرفة الرب سبحانه وتعالى واسماء الصفات على عقولهم وقلوبهم وكذلك المشركون على اختلاف شركين إذا جرد لهم التوحيد وتليت عليهم نصوصهم المبطلة الماء الذي به النصوصه المبطلة ثم قال الماء الذي به الحياة لشركين إشما أززت وثقلوبهم وثقل عليهم لو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا وكذلك نجد أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل ذلك عليهم يعني قاعدة في كل صاحب بدعة إلا يثقل عليه ما يناقض بدعته من الوعد قال فأنكرت قلوبهم هذا كله شبه ظاهر ومثل محقق من إخوانه من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم بالماء فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اختلف العلماء في من عنا بهذا الخطاب على أربعة أقوال حدوى أنه عام في جميع الناس يعني المؤمنين والكافرين والمنافقين خطاب عام قال قال وهو قول ابن عباس والثاني أنه خطاب لليهود دون غيرهم قاله الحسن المجهد والثالث أن خطاب للكفار من مشرك العربي وغيرهم يعني هذا غير هذا الكتاب قاله سد والرابع أن خطاب للمنافقين واليهود قاله المقاتل طبعا هو القول للصواب أنه خطاب لعمومهم قال وفي المراد بالعبادة يا ايها الناس اعبدوا ربكم ها هنا قولا حدوى التوحيد والثالث طاعة رويا عن ابن عباس والطاعة منتضمنة في العبادة لا تنافي وفي لعل لعلكم تتقون قولا حدوما أنها بمعنى كي كي للتعليل يعني أنها بمعنى كي وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب بن كيسا والثاني أنها بمعنى الترجي يعني على رجاء وطمع على رجاء وطمع قد روى ابن نبي حاتم في, في تفسيره عن عون بن عبد الله بن عتبة قال لعل من الله واجب أضح لعل من الله واجب قال ومعناها عبد الله راجين للتقوى ولأنه ولئن تقوا أنفسكم بالعبادة عذاب ربكم فهذا قول سيبوه قال ابن عباس لعلكم تتقون الشرك هذا أعظم ما يتقى وقال الضحان علكم تتقون النار وقال مجاهد لعلكم تطيعون قال الله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال إنما سميت الأرض أرضا لساعتها من قوله بأرضة القرحة إذا اتسعت وقيل لانحطاطها عن السماء وكل ما سفل أرض وقيل لأن الناس يرضونها بأقدامهم وسميت السماء سماء لعلوية وقال ابن عباس البناء هنا بمعنى السقف قولوا تعالى وأنزل من السماء يعني من السحاب ماء يعني المطر فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء امثالا يقال هذا ند هذا ونديده وفيما أريد بالأندادها هنا قولان أحدوم الأصناب قالوا ابن زيد للشرك والثاني رجال كانوا يطيعونهم في معصية الله قالوا السدي للشرك الطاعة قولوا تعالى وأنتم تعلمون فيه, فيه أقوال أحدها وأنتم تعلمون أنه خلق السماء وأنزل الماء وفعل ما شرحه في هذه الآيات وهذا المعنى موي عن ابن عباس وقد جاء طبعا وأنتم تعلمون الجملة حالية فلا تجعلوا لليه أندادا حال كونكم تعلمون تعلمون ماذا؟ قال أنكم تعلمون ما سبق أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم وأنزل من السماء ماء شرحوا في هذه الآيات والثاني وأنتم تعلمون أنه ليس ذلك في كتابكم يعني الشرك التوراة والإنجيل فكون خطاب لا الكتاب وروضي عن ابن عباس أيضا وهو يخرج على قول من قال الخطاب له الكتاب والثالث وأنتم تعلمون أنه لا ند له يعني في أفعال الربوية التي تقدمت قاله مجايد قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قوله تعالى وإن كنتم في ريب سبب نزولها أن اليهود قالوا هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوعي يعني وإنا لفي شك منه فنزلت هذه الآية قال وهذا مروي عن ابن عباس ومقاتل وضعه قد ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا قال إنه نزلت في من من الكفاف و جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قولوا تعالى فأتوا بصورة من مثله قال ابن قتيب الصورة تهمز ولا تهمز صورة وسؤرة فمن همزها يقول جعلها من أسأرت يعني أفضلت كان قطعة من القران قال ابو عبيدة إنما سميت الصورة صورة لانه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة مثل صورة البناء، وفي الهاء مثلي فاتوا بسورة من مثله قال تعود على القرآن المنزل، قاله مقاتل وقاتل ومقاتل، طبعا هذا قول عامة أهل التفسير ان الهاء في قولي فاتوا بصورة من مثلي تعود على القرآن واضح، بعض قال تعود على التوراة الإنجيل، بعض قال تعود على النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعيد، الذي على عامة أهل التفسير من السلف أن فأتوا بصورة من مثله اي من مثل القرآن الضمير يرجع إلى القرآن قولوا تعالى ودعوا وادعوا شهداءكم من دون الله معناه استعينوا من المعون قالوا السد بعض قال استغيثوا ككتيبا في الغريب نفس الباب استعينوا, استعينوا يعني اطلبوا العون استغيثوا اطلبوا الغوث وادعوا شهداءكم من دون الله قال وفي شهداء ثلاثه اقوى أحد أنهم آلهتهم قالوا ابن عباس السد المقاتل والثاني أنهم أعوانهم روي عن ابن عباس أيضا والثالث أن معناه فأتوا بناس يشهدون أن ما تأتون به مثل القرآن روي عن مجيد إذن فادعوا شهداءكم من دون لل إن كنتم صادقين قولوا تعالى إن كنتم صادقين أي في قولكم أن القرآن ليس من عند الله قالوا ابن عباس قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين قال والوقود بفتح الواو الحطب وفي الحجارة قولان أحدهما أنها أصنامهم التي عبدوها قاله الربيع بن أنس والثاني أن حجارة الكبريت وهذا وهذا الذي عليه عام تفسير الصحابة والتبعين أن وقود وقودها الناس والحجارة الحجارة عجارة من كبريت قال وهي أشد الأشياء حرا إذا أحميت يعذبون بها وفي المنسوع عبد الله بن مسعود من طريق عمرو بن ميمون قال إن الحجارة التي ذكرها الله في القرآن في قوله وقود الناس وحجارة حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء خلقها الله عنده كيف شاء هذه إجارة النار أسأل الله عفوه وعافيته إذا الوقود والناس والحجارة قد جاء في حديث بهريرة الذي خرج البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يعني هذه النار التي نوقدها هي جزء من سبعين جزء الله من نار الجهن. فقال الصحابة يا رسول الله ان كانت لكافية يعني هذه النار التي في الدنيا لو عذب الله بها لكافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها عفان الله وياكم والمسلمين أجمعين النوس عن قريب. قلت في الحجارة التي قيلنا من كبريت هو قول المجمهور المفسرين راجع الموسوعه تتكرم قد ساقوا في الموسوعة أصابها يعني أثارا كثيرا ومن اللطائف العقدية المتعلقة بالآيات قلت, قلت, قلت قد قال الإمام أحمد من قال إن القرآن مقدور على مثله ولكن الله منع قدرتهم كفر يقول النظام قولك القرآن يستطيع العرب يقول مثلها الإعجاز هكذا يقولون أن الله أعجزهم صرفهم صرفهم على أن يأتوا بمثله فالاعجاز في صرفه لهم وليس في ان حروف القرآن أو تنزيل القرآن أو كلام الله سبحانه وتعالى أنه آية لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها ولذلك انظر في قوله تعالى فإن لم تفعلوا هذا في الماضي لما نزلت الآية ثم ماذا قال ولن تفعلوا يعني في المستقبل، ولذلك نحن منذ أن نزل هذا القرآن كلام الله سبحانه لا نعلم أحدا أتى بمثله حاول بعض الناس حاول ابن الراواندي ابن الراواندي هذا زنديق من أعظم الزنادق عدو من أكبر عداة الإسلام كان يعني يتدين بالطوائف الفلسفية فأراد أن يعارض القرآن وكتب إجابة يحتج ب القرآن وفي أخطاء نحوية وكذا وكذا, وكذا. فراد أن يبالي القرآن هو كزنديق علي لعائن الله تترى جاء يكتب صورة كصورة المائدة على جهة المبارات وعلى جهة المماثلة عفان الله يقبل فلما قرأ السورة قال هذا كلام لا يبارا هو نفسه أيقا قال هذه السورة لماذا لا لأنه تكلمنا عن مسألة باب بحث طويل لكن القرآن أعظم يعني برهان على الإطلاق يفهمك هذا الباب أنه كلام الله خرج من الله وما خرج من الله لا يقول مثله العباد لو كان كلاما مخلوقا كما تقول الجميع لا قيل بمثله أو ما يقاربه وباراه لذلك ربنا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي في البحر العظيم لنفد البحر انتهى قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا تنفد تنفد ينفد البحر لأنه مخلوق ولتنفد كلمات الله لأنه غير مخلوق ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن خرج من الله عز وجل. هذه أعظم ما يفهم كتاب ما يسميه الكلاميون في الأبحاث الشعرية الإعجاز. ونحن نسميه البرهان والآية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة في الصحيح: ما من نبي إلا أُوتي من إلا أُوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وان الذي اوجيته وحيا اوحاه الله الي وارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه طيب في ناس حاولت في واحد زنديق متاخر نصراني كان يدعي الاسلام بس صار نصرانيا محارب للدين اسمه رشيد مغربي حاول انه يسوق يعني سوى مره حصه فعل حصه على المباشر في قناه نصرانيه وقال قال كل واحد يحاول يأتينا ب بآب بكرمات تشبه صورة الكوثر أو صورة العصر وهكذا أنا أنا كلمتك عن مسيل ما السفل الشرذمة لكن ولما حاولوا طبعا هؤلاء كما قلت لك كما قال ربنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لان أيضا من عظمة القرآن المعاني فماذا نقطة جيدا أيضا يعني أنه كلام الله خرج منه سبحانه وحمده وفضل كلام الله على خلقك فضل الله على خلقك كما جاء في الأثر ثانيا المعاني المعاني العرب ولا اتكلمت عن هذا كثيرا ولا أمل من تكراره في مقام القرآن العرب يعني بيش العربي كعربي اقرأ مقدمة تاريخ الأدب لمحمود شاكر أو اقرأ العرب قبل الإسلام للألوسي حتى تعرف العرب العرب هؤلاء صحاب بيان صحاب بلاغة وهم في بلاغتهم لا يتكلفون يعني العرب قالوا قصائد كثيرة شعراءهم كثر لما قصدوا القصائد بالمعنى الذي هو معروف عندنا اليوم تقريبا بعد مرء القيس قبل ذلك كانوا يقولوا أبياتي ولا يقصدون الشعر القصائد كان يقول أبيات مثل المهليل ابن ربيع قال أبيات فيها خي كلي أبيات ولم ولذلك لا يعدونه العرب شاعرا لأنه لم يقصد القصائد إنه كان يقول أبياتنا وبياتنا أبياتنا بحسب المقام لكن لما جاء أمر القيس في صاحب القصيدة المعلق المشهور القفان بقي كذا فهو أول من قصد القصائد يعني بدأ م دباجة مقدمة ثم دخل في موضوع معين تناول موضوعات معينة ثم بعد ذلك ختم فكما يروى عن عمر يعني في كتب الأدب أنه خسف عين الشعر له. جعل لهم الشعر كالنعز يلبسونه بعد برؤ القيس صار انفجر الشعر في العرب فهموا كيف يقولونه فكل واحد يجيقل قصيدة يبدأ بالغزل كل واحد عنده واحدة يتغزل بها. إما حقيقة وإما يستحضر معنى وكلمة سعاد كثير ما تسمحه ليلة هذا اثنين سعاد وليلة هذه من المعاني الرمزية عند البعض التي صارت مثلا على الغزل يتكلم على سعاد وشحوال سعاد معه اللي هو في باب الرثاء في باب الحزن في باب الشجن بعدين يتكلم عن نفسه مفاخرا أو بقومه ويصف شيء من مما حوله كان صاحب أسفار ويعطي شيء الحكمة وفي الغالب يهجو ثلاثة ربع كذا في الطريق ويختم القصيدة ترى هذه قصيده العرب أقرأ كل القصائد كذا لا تخرج عن هذا السياق حتى لو يريد قصيدة يهجو بها يبدأ بالبداية يتكلم شويه على سعاد وكذا وبعد يدخل على من يهجو صلب الموضوع فكان هذا نمط العرب في المعاني هذه المعاني اللي تفهمها العرب فلو واحد كلمهم ويقول لهم فلان يقول قصيدة جيدة ونحو ذلك يفهمهم ماذا سيقول. قل بدأ تكلم عن الغزل وسيدخل بعدين يصف لنا الصحراء البوادي وبعدين يمدح نفسه ويفخر بقومه ويعطينا حكمه واثنين ويهجو ثلاثة ام اربعة ويختم القصيدة كانت هذه المعاني المعروفة. ويقولونها في معاني قوية ليس معاني هي المعاني لما تنظر لها في ذلك الزمن السياق هي معاني كبيرة فيما يظنون ويحسبون ويقولونها بألفاظ فخمة ليست ألفاظ سوقية نبطية لا لا ألفاظ قوية يسقون الغزل بطريقة معينة لهجاء كذا كذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وسمعوا هؤلاء أصحاب ما أن يفهموا الأساليب. الأمر يفهم العربي أسلوب الأمر ما يحتاج يدرس بلاغ أو فاهن أن هذا سليقة يفهم الأمر يفهم النية يفهم جديد جديد يفهم الوعي. هذه الأساليب هي التي نقول فيها ب التي قال الله فيها بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين يعني الخط الأساليب الخطاب التي تعرفه. تعرفون الامر القران فيه امر تعرفون النيل القران فيه نيل تعرفون الوعيد القران فيه وعيد تعرفون الترغيب القران فيه ترغيب تعرفون الخبر القران فيه خبر اساليب الطلبيه والتعجبيه والينشائيه و والاستفهاميه بانواعها كلها تعرفونها العربي يعرفونها هذا القران فيه هذا الذي تعرفه كاساليب لكن المعاني غير معهده كيف غير معهده لأن القرآن في وصف لله عز وجل كلام عن يعني تعرف أن هذا مرة ضرب مثال واحد ملحد قلت له كان يصفص بالشعر فقلت له مثل ما واحد يكون يدرس مثلا في أول ابتدائي غاية غايات هذا المسكين وأمنياته أن يفهم يحفظ جدول الضرب فتهجيم شخص متخصص في الرياضيات ودرس تفاضل وتكامل ومتتاليات وبران بالتراجع فهذا يرى الموضوعات و كبيرة جدا حتى يقول واحد زيد واحد سوي خمسة في طريقة خرجوا خمسة فاجئ والكسف إيه والروصلت يعني صدوا الضربة تحفصي بال بال بال بال بالكاد حتى نصير واحد زيد واحد سوي خمسة يعني موضوع عالي هذا الذي قصدت يعني ولله والليان مثله العرب عرفت سعاد وليلة ومعاني أنسية فلما جاء القرآن كلمهم عن معاني عالية من أجل خلقوا صفات ربنا معرفة الله الجنة والنار حتى ما كانوا يصفونهم هم كانوا يصفون الجبل ويصفون الوادي ويصفون النهر انظر أوصاف القرآن للنهر الوادي هم يصفون فيه ما يتعلق بنفوسهم الضعيفة أما الذي جاء في القرآن وصفه فهو وصف خالق لمخلوق أي النهر يصفه ربنا سبحانه الذي خلقه أعلم بما خلق فيصف لنا ربنا البحر ولجته ويمه وسعته والأنهار وأن هذه الأنهار لحكمه سبحانه بحمده لنا تدبيره وأمره واختياره جل وعلا كل ذلك في آثار ربوبية في الكون فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها الى آخر ذلك إن ذلك لا محي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة والمعاني يضرب لهم هذا بهذا للبعث البعث وكلمهم عن الجنة وعلى النار وعلى مقاصد النبوة واتباع الرسالة والحلال والحرام وأنك خلقت لغاية وستصير لي أمر في عساب في جنة في نار فانقلهم عن مواضعهم النمطية التي اعتادوها ليلى وسعاد وفلان وقبيلة تقتل قبيلة 40 سنة من أجل ناقة وهذه المعاني السافلة جاء القرآن نقلهم من انتفع بالقرآن منهم أصحاب النبي صارت لهم معاني أخرى تناسوا ما كان في الجاهلية من ذاك جعلوا كما قال النبي في حجة الودع قال أمور الجاهلية تحت قدمي يقول النبي عليه الصلاة والسلام موضوع جاهليات قبيلة فلان تفخر على فلان هكذا بالمفخرة ونحو ذلك فالشاهد أن العرب ذهب يقول لأسالين الذي وقف أمامه هو المعاني المعاني يعني هذا الجزء الثاني في سياق القرآن أن كلام الله خرج منه فلا يناظر ثانيا أن المعاني التي فيه لا يقولها مخلوق مهما كان هذا المخلوق يقول أن هذه معاني التي فيه معاني إحاطية فيه الكلام عن الغيب المطلق بعد أن تكشف للناس من كان يعرف الأرض والسماء قبل ما أحد يستطيع يصف هذا لذلك أيقا بعض العقلاء منهم أن هذا القرآن لا يكون انشاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختراعا منه كما زعموا إنما كان يقول هذا تكبرا أو تحاملا لكن في قرارة أنفسهم وجحدوا بها والسيقلت أنفسهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياته لا يجحدون لذلك المعنى لما حاول ولا يقولوا هذه المعاني جاء مسئلة معناسب مثلا وقلت أنا أحب أذكرها مسئلة المعاني التي قالها اكتشفه الناس المكذب أصحاب أنفسهم لما يقول مثلا والطابخات طبخا الكلام طبعا هو الآن القسم كأسلوب معروف عند العرب وجاء في القرآن لكن العرب ما ثقهها لباب القسم أنك تقسم بعظيم والعرب كانت تقسم بأبائها وهذا شرك لكن أسلوب القرآن في القسم لا يقسم إلا بآية عظيمة على أصل من أصول الدين لا يوجد في القرآن قسم على مسائل الحلال والحرام متنج من الدين. كل قسم في القرآن من أول البق... البقرة إلى الناس ما مر بعك قسم إلا تجد أن المقسم عليه لو ترك لصار الإنسان كافرا. خذ قاعدة. لا يوجد لا يوجد في القرآن قسم أقسم الله به على كمال الإيمان. معنى كمال الإيمان من الدين. لكن ربنا لم يقسم إلا على ما يكون فواته فواتل لاصل الدين لا يصير الإنسان مسلم إذا فتح فلما يأتي مسيلما غيره يقول والطحينات الطحنان والعازينات عزنا ناس عليه شذ القسم ومن عليه إن قريشا لقوم ظالمون طيب ماذا كل القسم لا قريشا لقوم ظالمون يعني ظالمون في الحكم في الإمارة ويريد النبوة في فينظروا الناس له يعني أنت حتى في دلائل النبوة القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكاتب من شيئا من اللوح. ألم ينزل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه هذا عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي دي ما تحرم ما أحل الله لك هذه يبيه لك القرآن عند الله سبحان الله فهذا الفقه هذا الباب جاءت له الزنادقة فقالوا وين موضع الإعجاز في القرآن بحث الأشعار بحوث وهذا سبب تأليفه من علم البلاغة بالمناسبة بلاغة الأشعارية على النمط الفلسف الخيالي بسم النجاز ونظرية النجاز سبب تأليف في علم البلاغة هو مسألة الإعجاز لما بحثوا إعجاز النظم كامل فالإمام أحمد يقول اللي يقول القرآن مقدور على مثله ولكن الله منع قدرته اللي يقول النظام وضع فهذا قال كفر وقال الإمام محمد رحمه الله فمن زعم أنهما يعني الجنة والنار لم يخلق فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن كافر بالجنة والنار استجابوا في انتابوا اللقمة لأن اللقمة في النار وعدت إذا هي موجودة مخلوقة من العالم. قال المصم قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها قول تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا قال البشارة أول خبر يريد على الإنسان وسمي بشارة لأنه يؤثر في بشرته فإن كان خيرا أثر المسرة والانبساط وإن شرا أثر الانجماع والغم والأغلب في عمر في الاستعمال أن تكون البشارة بالخير وقد تستعمل في الشر ومنه قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما قلته في الموسوعة أن سعيد بن جبير من طريق عطاء بن دينار في قول الله وبشر الذين آمنوا يقول بشرهم بالنصر في الدنيا والجنة بالآخرة قوله تعالى وعمل الصالحات يشمل كل عمل صالح وقدرويا عثمان بن عفان النوقاء أخرس الأعمال وعن علي رضي الله عنه أنه قال أقاموا الصلوات المفرضات وفي الموسوعة أن عبد الله بن عباس من طريق العطاء قال الأعمال الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال عبد الله بن عباس عملوا الصالحات في بينه وبين ربهم فأما الجنات فجمع جنة وسميت الجنة جنة لاستتار أرضها قلت وهي تجن أي تستر من فيها تستوره بشجرها وهي أي الجنة اسم لدار النعيم المقين فمن أسمائها الجنة كما من أسمائها دار السلام ونحو ذلك قولوا تعالى هذا الذي رزقنا من قبله في ثلاثة أقوى أحد وأن معناه هذا الذي طعمنا من قبل فرزق الغدات كرزق العشي ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية كما في الآية طيب واحد يقول لي بكرة وعشية كيف بكرة وعشية والجنة ليس فيها, ليس فيها ليل الفائدة هنا أن البكرة والعشي في في الجنة كما جاء في الأثر عن زهير محمد التميمي أنها ترخص سطور في سطور ترخى في في وقت العيش طبعا هو في نهار ليس فيها ليل فترخص سطور سطور أو الحجب والله في أثر في هذا على بعض الأئمة ينقله نحن سننقله في تفسير صورة المريم إن شاء الله نن يصل الله وعى فهم يرزقون غداء وعشرين هذا معنى طعنة الغداء وطعمنة والثاني هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، قال مجايد مجيد بن زيد. والثالث أنه ثمر جنة إذا جنية خلفه مثله، فإذا رأوا ما خلف الجنة اشتبه عليهم. لأن كل ذهب ثمر عادة أخرى. فقالوا هذا الذي رزقنا من قبله قال يحيى بن في كثير وبعبيدة. قوله تعالى وأتوب إليه في ثلاثة أقوال. أحدها أنه متشابه في المنظر واللون، مختلف في الطعم، قال ابن عباس. ومجاهد وأبو العالية والضحاك والسد ومقاتل والثاني أنه متشابه في جودتي لا نبيئ فيه قال الحسن بن جريج. والثالث أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والإسم غير انه أحسن في المنظر والطعم قال القتال بن زيد. قولوا تعالى ولهم فيها ازواج مطهره أي الخلق فإنهن لا يحضن ولا يبلن أي أزواجهن في الجنة ولا ياتينا الخلاء وفي الخلق فإنهن لا يحسدن ولا يغرن ولا ينظرن إلى غير ازواجهن قال ابن عباس نقية من عن القذاء والأذى وفي الموسوعة قال عبد الله بن عباس من طريق السودية بمالك وبصالح أما أزواج مطهره فإنهن لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن ونعطى ابن رباح من طريق ابن جريش في قوله ولهم فيها ازواج مطهره قال من الولدي والحيضي والغائطي والبولي وذكر أشياء من هذا وعن الضحاك وبالصالح إبدا معطية العوف والسد نحوه وعن قتاد من طريق معمر في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة قال طهرهن الله من كل بول وغائط وقذر ومأثم قوله تعالى وهم فيها خالدون في الموسوعة عن عبد الله بن عباس من طريق الإسحاق بسندي في قوله وهم فيها خالدون أي خالدون أبدا يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله منقطع له وعن سعيد بن جبير من طريق أعطاء بن دينار في قولهم في خالدون يعني لا يموتون قلت وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي وإبراهيم بن سعد عن صالح قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار, النار ثم يقوم مؤذن ثم يقوم مؤذن بينهم يا اهل النار لا موت ويا الجنة لا موت خلود وروى مسلم في صحيحه من طريق ابي معاويه عن عن ابي صانع عن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامه كانه كبش املح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا اهل الجنه هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشر إبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموج. قال فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال يا أهل جنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار بيده إلى الدنيا نسأل الله تبارك وتعالى أن يذعنا وياكم المسلمين بآيات الذكر الحكيم من القرآن وأن يرفعنا به إنه سميع قريب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا